يا ربي صل على محمد اشرق بدر في الكون اشرق يا ربي صل على محمد اشرق بدر في الكون اشرق يا ربي صل على محمد اكرم ذا عبد يدعو الى الحق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق يا رب صل على محمد أحلى الوراء من طقن وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقاة حقا يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقاة حقا يا ربي صل على محمد من بشخار الوفاة خلا ربي صل على محمد واجمع من الشمد ما تفرق ربي صل على محمد واجمع من الشمد ما تفرق ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى ربي صل على محمد وفتح من الخير كل ملاك ربى صل على محمد وفتح من الخير كل ملاك ربى صل على محمد وفتح من الخير كل ملاك يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وامنوا من ذي نعمه تعالى صل على محمد صلى على محمد وامنوا من ذي نعمه تعالى يا ربي صل على محمد وامنوا من ذي نعمه حبيبي يا ربي صل على محمد ومن بحب النبي توسل صل على محمد ومن بحب النبي توسل يا ربي صل على محمد يا بخل عليه وسلم